وَلَمَّا رَجَعمُوسَ إِلَ قَوْمِهِ غَغْْبَانَ أَسِفًَا قَالَ بِ سَمَا خَلَفْتُمُونِ مِ بَعْدِي أَعجلِلتُمُ وَأَمَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَلَ الواحَ وَأَخَذَ بِرَأْ سِأَخِيهِ يَجرُرُّهُ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي لعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين